موقع فضيلة الشيخ عبد المحسن الأحمد يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي والقيوم أتقدم في بداية هذا اللقاء المبارك لإذن الله عز وجل بالشكر الجزيل الذي لا نفد له الذي لا تصفه الألسن ولا تحيط به العقول ولا يدركه عقل مخلوق خلقه الله حمداً وشكراً لله الواحد أحد الذي خلق تسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى الذي لولاه سبحانه لما وقف هذا المسكين أمامكم ولولاه سبحانه لما تشرفتم وتشرفت بأن اجتمع في بيت الله الواحد الأحد القهار فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الغضاء ولك الحمد أن يسرتنا من حمد ويسرته لنا وأصلي وأسلم على أشغط من وضعت قدمه ثرى روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أن بعد فحياتم الله بياكم سدد على طريق الحق إلى جنة المأوى والخطاء وخطاة يقول ربي جل جلاله وأعظم الكلام وأجل الكلام وأحب الكلام وأثقل كلام على الأرض هو كلام ربي سبحانه جل في علاه يقول فلا أقسم بمواقع ينفر وإن لا تمر عليك حضية وإنه لقسم لو أسر الله أن يعلمنا لو تعلمون عظيم ما هو هذا القسم إنه لقرآن أو إحكامات آيات ما قال إحكام صوره وأجزاءه يعني كل آية كل صورة محكمة لا لا كل آية أو إحكامات ثم فصلت من أحكمها ومن فصلها ملة حكيم، ملة حكيم خبير. سبحان الله. ليش حكيم خبير؟ لأن الإحكام يحتاج إلى إلى حكيم، والتفصيل يحتاج إلى خبير. حينما تبدي رأي في شيء معين، ثم إذا بدأت القضية تدخل في التفاصيل، تقول لا لا وقف. خلنا نجيب. قلنا نجيب خبير ولله المثل الأعلى سبحانه ولا ينبئك مثل خبير جل فلا أصدقكم القول لم أختر هذا العنوان ولكن زهد لقير الشيخ ناصر اختار هذا القرآن العنوان فقلت في نفسي ما يحتاج نبحث في كتب الخلق ومن بدأ في أي موضوع بكتب الخلق ويحتاج سنين من البحث وبعد البحث ما يصل إلى الموضوع من جميع من جميع زواياه يقول الله عز وجل وكل شيء لك كل شيء يعني أي شيء يمر في بالك هو شيء صح؟ وأي شيء في الوجود شيء ها؟ وكل أي شيء هيش؟ ذكرنا؟ عرجنا عليه؟ قلنا؟ لا وكل شيء فصلناه تفصيلا أي موضوع؟ أي موضوع أي شيء كل شيء هذا الله عن هذا الكتاب العظيم تفصيل العقل الشيء طيب سألت نفسي هذه الأسئلة إيش علاقة الإمام والقرآن عنوان إيش علاقة الإمام والقرآن هل هي علاقة ابتداء يعني أحتاج القرآن عشان يدخل الإمام في قلبي أم هي علاقة زيادة إيمان إذا دخل الإيمان يزيده القرآن بعد الله عز وجل أم هي علاقة تثبيت على الإيمان يعني متى أحتاج هذا القرآن هل أحتاجه عشان أؤمن أصلا ولا أحتاجه عشان يجد إيماني ولا أحتاجه عشان أثبت على الإيمان ولا أحتاجه عشان منهج وطريق حياة فيها تفصيل لكل شيء في حياتي وكل فاني الجواب في كتاب ربي سبحانه السؤال الأول هل هو ابتداء العلاقة نعم يقول الله عز وجل عن الجن قل أوحي إلي أن نستمع نستمع إذا لن تؤمن حق الإيمان بدون هذا الكتاب لأجل هذا هم لما قالوا قالوا فمن يؤمن خلصوا خلاصة بعد ما سمعوا القرآن مر وحدة في حياته خلصوا خلاصة وخرجوا بنتيجة لخصوها في آية قالوا وَأَنَّ لِمَن سَمِعَ الْهُدَىٰ آمَنَّا وَأَنَا أُخَاطِب كُلَّ مَنْ يَسْمَعُنِي الآنَ وَلَيْسَ جَمِيعًا هَذَا الَّذِي أَهْمَلَ بِهِ أَسلافُ الْإِنْسِ وَأَثْنَافُه وَأَنَّ لَمَّا مشاعركم بعد هذا الإيمان فمن يؤمن هذه رسالة هزت الجبال بأسيار أسمعت كل من مشى على هذه الأراضي فمن يؤمن بربه فلا يقاف يدخل الإيمان يدخل الأمن يدخل الأمن فأنا يقاف لا يقاف إيش؟ بقسا ولا رهقا سبحان الله وفي الأحقاف يقول الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ ما قال يستعلمون يستمعون وإذا قرئ القرآن ما قال تسمع فاستمعوا فلما هم طبقوا ودائما في القرآن طبقت الشرق يحقق الله لك الوعد فهم لما استمعوا شعطاهم ربي فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فهم طبقوا الشرط نزل عليهم الوعد شرطين في الآية صح شرطان استماع وإنصاف هذا الله يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنوصت حققوا الشاطين لا نزلت عليهم الرحمة فتفتحت قلوبهم أسأل المولى الذي أنزل الرحمة حتى آمنوا بهذا الكتاب أن ينزل عليهم أضعى وفذكر رحمة فلما حضروا قالوا أنوصت شوف التأديم فلما أدب مع القرآن يسمع القرآن لنبطع في أي وقت سوه اللي تبي لكن والله هذا كتاب عزيز تعطيه فضلة وقتك تقدم غيره عليه والله لا تبطعنا أسأل الله أن يفتح قلوبنا وإن يجعل القرآن هذا ربيع فلما حضروا قالوا وانستوا فلما فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ سبحان الله سبحان الله هم كفار ما قال الله وَلَوْ إلَى قومهم مسلمين يعني فعلا كانت رحمة عجيبة من الله ورحمة الله عز وجل الناس طبقات وهدى الله للناس طبقات هذا كتاب هدى للمتقين يعطيهم هدى معين وهدى للمحسنين يعطيهم هدى معين وهدى للناس يعطيهم طبق معين فكل على شاكلة ليش؟ ما علاقة أن أسمع القرآن ثم أنذر هذه أعلى درجات الانتفاع من الكتاب أعلى درجة الانتفاع من الكتاب الله ذكر درجات ناس يسمع قل ولا مذرا كأن لم يسمعها صح؟ وفي ناس تأثروا نزلت نزلت دموعه وفي ناس آمن وفي ناس آمن وولى إلى قومه منذر مندر مدلل إن القرآن وصل القلب مدلل يقود الله عز وجل حتى يعلمك أن اللي يسمع آية ثم تجلس وتبعد الأفاعيل في قلبه فتغير من حاله ثم ينذر بها هذا والله من يشهد له أن القرآن وصل بقلبه كنت رأيت اليوم ومتحنى بعض لبعض ومجالسنا كرأت الخبر اليوم سويت كذا طيب يا أخي عمرك قلت كرأت الآية سمعت آية يا أخي فجرت يا أخي أحاسيسي كلها ثم قلت للناس أنني سمعت الآية هذه نقولها يا جماعة في موضع ثاني تاكا تريده ولا خبر فيه مثله في تويتر ولا ما الدليل أن القرآن الذي نزل على الجن استفادوا منه أعظم استفاده يقول الله عز وجل وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الْمُّوْحُ الْأَمِينَ أسأل الله أن يفتح قلوبنا لهذا القرآن إذا وصل القرآن للقلب يكون شيء ما هو هذا الشيء على قلبك لتكون من المندرين قل أنت يا رسول الله القرآن نزل لك حتى تصل أعلى استفادة أعلى درجة من الاستفادة في القرآن أنك تنبه قال الله في صدر سوره العراق أليك لا كتاب أنزل إليك فلا يكون فلا يكون في صدرك حرج منه ليش, ليش؟ لتنذر بيها أعلى استفادة بس لا وذكر لمن؟ للقارئين؟ للسامعين؟ للتالين؟ لا وَذِكَّرَا للمؤمنين محمد حلم الله هي علاقة ابتداء بين القرآن والإيمان كما حصل معزن وبإثبات الله أنه ذكرى للمؤمنين هل في دليل آخر أنها علاقة ابتداء؟ نعم يقول الله جل في علام وَإِنْ أَحَدٌ من المشركين استجارك قمت وجدت واحد مشرك عن بابك يستجيرك فأجر دخل بيتك ليش حتى يشوف الكرم العربي لا قال حتى حرخايا حتى ليش حتى أسمع كلام الله بس ثم أذلخه ما أمرك إنتهى ترسلتي بس أسمع كلام الله ايه طيب هل واحد يقول هل ينفع يعني طيب أبن مسلمين ونسمع القرآن كل يوم مش صار طيب عندنا صح ولا لا إذا ما تحس لا تظن أن الله عز وجل يفتح قلب غيرك قلوب غيرك لا تظن قال الله عز وجل <تصفيق> لا تجدن أشد الناس عداوة من الذين يمود اليمود من الذين أشعله ولا تجدن أقرب مِنَ الَّذِينَ هَادُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّ تزيم من الدم مما يرثوا من الحق يقولون ايش ايش يقولون ايش يقولون احبتي ها امان شفت علاقة في القرآن كيف ابتداء طيب هل الإيمان درجة واحدة؟ لا إذا هذا علاقة القرآن بالإيمان أنه علاقة ابتداء إذا أراد الله بعبد خير فأسر الله نجعل لي ولكم خير ما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا والآخرة طيب اللي مؤمن هل بينه وبين القرآن علاقة أصلا أحبتي هذا القرآن سماه الله عز وجل فرقان صح تبارك الذي نزل الْقُرْطَانِ فرق بينها شيء حتى وأنت وابد في الصف تسمع القرآن من الإمام أو تقرأ القرآن الله عز وجل بين لك في القرآن إذا حصل لك كذا فإيمانك كذا وإذا حصل لك كذا فإيمانك كذا ما يعني هذا الكلام؟ يعني تقدر تختبر نفسك وأختبر نفسي هنا وأبداً في الصف يقول الله عز وجل وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورًا الصحابة يسمعون؟ جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فقرأها عليها وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورًا النبي عليه السلام كل كله اللي قدام ما عنه لكن الله لا ينظر إلى أشكالهم ولا إلى صورهم ولا إلى وجوههم يقول سبحانه يشوفهم هم يسمعون القرآن ويشوف قلوبهم يسمعون القرآن ويرى سبحانه وتعالى بعد قروجهم ما الذي يحصل يقول وإلى أنزلت شرهم فمن من يقول فمنهم ما قال كلهم يقول فمن من يقول أيكم ناس مشحونة حتى من زيادة الشحنات الإيمانية اللي أحدثها الله عز وجل بهذا القرآن راح يكلمون الناس يقول أنتم حاسين باللي صار ليدي قالت شوي شوي هل هي صادصة أيكم زادت هذه لا اسمعت الكلام لغاية النبي عليه الصلاة والسلام اسمعت الآيات فتغير دخل عند النبي عليه الصلاة والسلام بإيمان في درجة ثم خرج بعد الآيات بإيمان عالي الله عز وجل يقول فأما الذين آمنوا سبحان الله إذن من استفاد من علاقة الابتداء يكون استفادته من القرآن بعد سماعه أعظم. أسأل الله أن يعطيني وأي من فضله أعظم ما أنسى. فأما الذين هم فزادتهم إيماناً، وهم يستبشرون. يحق لهم؟ أي وربي يحق لهم وسأثبت لك هذا في كتاب الله أن الله عز وجل ما أمر بالفرح في كل القرآن إلا في قضية واحدة بس هي هذه وأما الذين في قلوبهم مرض الأذن سليمة كلهم سامعين وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَعِفًا ما صار لهم لا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا أعوذ بالله الله لا يجعلني وإياكم من أهل هذا الكلام من أصحاب هذا الكلام إلى رجسهم ليش؟ لأنهم ما استفادوا من الابتداء أصلا فجاء الماء في أرض ليست خصبة أصلاً وليست قابلة الله عز وجل يقول سبحانه يا أيها الناس قد جاء ترتيب داعية وتحضير عالم ولا موعظة من الخالق الذي لا إله إله, إله. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور لمن؟ وهدى بشائر بس نجده وهدى ورحما لمن لمن للمؤمنين اللهم اجعلنا منهم إذا ما نحس هذا الكلام جماعه المشكله فيه في المؤمنين اشكر بعد الله قل بي فضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يقول الله الله لأن تفهم آية واحدة خير لك من صفقات الدنيا كلها واللي يجمعوها الناس كلهم كل حسابات الناس كل من في جيبه ريال أو دولار أو عنده مليارات في البنك وقسم بالله فهمك في هذه الآية يحق لك أن تفرح أعظم من فرحهم كلهم أجمعين لأجل هذا قال وهم يستبشرون طيب ما هو الفضل والرحمة هذه هي القرآن والادل اكثر ما توصل لما قال الله عز وجل في سورة الإسراء ولئن شئنا لذهبنا بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك وكيلا قال بعدها الا رحمه من ربك طيب هذه عادية لا ان فضله وهناك قل برحمه الله قل بفضل الله وبرحمته وهنا إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا أيوالله لما جاء إلى قال إن فضله كان عليك كبيرًا وفي الآية الأخرى وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ لَمَّا تَكَنْ عن القرآن وكان فضل الله عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِيمًا سبحان الله كل تذكر بعد القرآن أيوالله لأنه نبأ عظيم قلوا ونبأ عظيم والمسلم أنتم من معرضون أسأل الله لردنا حليه ربا جيكا طيب عرفنا الآن علاقة القرآن ابتداء وعلاقة زيادة الإيمان يفزع المؤمن أحيانا في درجة من درجات الإيمان فينقل لها الله درجة أعلى منها فلا يفزع عشان كده قال الله عز وجل الذين آمنوا مؤمن حصل قضية فتح المسح هل يبقى فزعه علمه لا وربي لا وربك لأن الله يقول الذين آمنوا وتقواه الجن خلاص قالوا ما نخاف انتهى وضعنا مطمئنين ليه؟ لأنه فعلا إذا قرأت عرفت المواضيع كلها عند واحد كيف ما يطمئن قلبك؟ من عظمة الله أنه جعل كل مواضيع عند واحد جل جلاله الآن تروح لبشر في دائرة حكومية تعرف الوزير يقول لك أما هذه المواضيع أبقلصها لك لكن في مواضيع ثانية أحتاج يكلم الوزير الثاني ولله المثل الأعلى خذ معي هذه الآيات واربعات حتى نعرف اشي يعني وش يستفيد هؤلاء أهل الإيمان من القرآن أسأل الله نجعله وياكم منه كل ما زاد الإيمان كل ما زاد استفادتك من كلام الله قال الله عز وجل وبالحق وَبِالْحَقِّ أَنْزَلِنَا وَبِالْحَقِّ نَازَلِنَا ما فيه كذب ما فيه موضوع أو 90% صحيح بس ممكن يتغير. شيء لا كل حقائق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآن وَهُوَ آمَنَ طَرَقَنَا لِتَقْرَأَهُ عَلَنَا قُرِئَ عَلَى الْجِبَالِ دَكْ دَكًا قُرِئَ عَلَى النَّاسِ لِتَقْرَأَهُ عَلَنَا فِي الْعَالَمِ قل آمِنُوا هذا ما قل آمِنُوا بِهِ أَوْ لا ثم لنا أفذات أسأل الله أن يحفظني وإياكم برحمة لكم إن الذين قومت العلم إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخذون بغطي إذا يتلى عليهم يفرون للأبقال سجدا يفرون للأبقال سجدا عليه أن فاقد تذكر وأن ساجد. هو واقف جاءت أمواج القرآن فل ففعلت فيه الأفعال فهو ينتظر بس متى يتكت فيه أمور عظيمة في القرآن مرت عليه ونسامعها في الآيات أناس واحد يقول الله اتخذ الله يقول الله عنه اتخذ الله إبراهيم قليلا والثاني يقول وجعلني من المقامين والثالث يقول الله سبحانه وتعالى عنه وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ والرابع يقول الله عنه نعم العبد فهو بس ينتظر ومتيسته بيسأل الله أن يجعلني مثل الله لا. يا رب أنت قلت نعم يا رب أنت اجعلني نعم والدي عليه رحمة الله وموت المسلمين أجمعين حقسم لا أحدثي ما رأيت عالما ولا شيخا ولا داعية ولا قارئ من القرآن يقرأ القرآن مثله ليس عالم رجل عادي لكن إذا قرأ القرآن تعال وتأدب مبتعد وسمح تعال وتأدب ما يمر على آية في حياته ولا إجماع ما رأيته مر على آية ومننتقل للثانية مباشرة أبدا, أبدا يعني يمر عند الآية يوقف عاطم أياتنا مثلا الله عز جل يقول مثلا نعمل العبد إنه أواب أرج يقول يا الله يا الله رب اجعلني هم بكنا عامل يا رب اجعلني أواب مثل ما جعلته يا رب ويقعد ينسى نفسه ثم يكمل آية بعدها فيها ذكر عذاب أو ناس عذبهم الله يا رب يا رب لا تجعلني دذيك منهم يا رب مرة من المرات أحبتي سمعته وهو يقرأ ثم مر على فرعون آيتها فرعون الله نسيت الآية فقلت هذه الآية أكيد يعديها لأنها فرعون اشتخلنا فرعون صح؟ أسم بالله يا جماعة أكثر موقف فقفة أيها بو يمر على فرعون وتكلم الله أظنها في القصص لما قال على في الأرض وجعل أهلها شيعا. يستضعف طائفة منهم إلى أن قال إنه كان منهم الله يجي معه قال يا رب يا الله يا الله رب لا تزيغ قلبي مثل ما وزيغ قلبه يا الله يا رب ما أبه همان إلا بك سبحان الله كلمت الشيخ محمد بن شامي علامة في جيزة فقلت للشيخ هذا قال يا ولدي هذا اللي عند والدك هذا نحسب الله نحسب قال هذا الفقه العملي يقول إن عندنا فقه علمي هذا حلال هذا أرام الجهاد يقول هذا الفقه العملي اللي يقرأ القرآن ويخشى أن الله يزيق قلبه بعد إذا دهنت المعزية قل ترقه شمعة حنا كده قال الله عز وجل ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا خرير الجسد وَتُرْضُونَ ثاني الجلد وَزِيدُهُمْ قُشُوعًا قُلْ انت الآن مهيئ أن تدعو فيستجاوه لك بأي اسم قل ادعو الله قل يا الله أو ادعو الرحمن قل يا الله. أيما تدعو فله الأسماء الأسنى ولا تدعو بصلاتك ولا تطاقف بها وبتغ بين ذلك سدين وقل قلها ما كل ما فيك من در وخلية وقل الحمد لله على ما شوف الكلام هنا كلام كبير. وقل الحمد لله الذي الذي لم يتخذ ولدا ما له تأثير من منهم تحته. الآن تروح لوزير تبغاه يساعدك لكن ولده ما هو معجبه له فيقول لي يؤثر على رأي أبي ولله المثل الأعلى فالله ليس له أحد من دونه يؤثر عليه. ولم يكن له شريك في المدك ما في أحد نسلا واحد أحيانا تروح الشريك يقولك والله أنا من ناحيتي أنا بعطيك لكن الشورا ما مأذوب صح فالله جل جلاله بيعطيك ليس له أحد يقول لا واضح يا جماعة والثالثة ولم يكن له ولي من الجن ما يحتاج يستأذن من أحد عشان يعطيك فقل الحمد لله إذا فهمت هذه القضية بقلبك قزاد إيمانك كبره تكفير كل الله أكبر الحمد لله النمور كلها عند واحد في المعتكف في رمضان الماضي رجلان في معتكف واحد مرت ثلاثة أيام يا جماعة على أحدهما وهو في آية وحدة في صورة النحل فالثاني مستغل تقول ثلاثة أيام معتكف يعني ما انتب مع أهلك تقول والله انشغل يعني أنت جالس المسجد صلاة وقرآن يعني يفوتني فتنة مرتين أو مرة على الأقل. يقول عجز. أبى تعد الآية عجز. يقول أنا الآية هذه كشفت من حياتي كلها كلها غلط. كشفت لي إني ضيعت أشيائي من جهدي ونفسيتي وعلى باطل على طول. مش الآية. أسأل الله يا يجمعني في هذا الآية في قلوبنا. أقسم بالله. أن تقول كما قال هو يقول أقسم بالله إني أشعر في أرض الله أني أعز مخلوق عند الله إيش الآية؟ آية يمكن أن أكثرنا حق الظاهر يقول الله عزيزي فيها ضرب الله مثلا وأي مثل تمر عليه في القرآن وما يأثر فيك قل يا رب اغفر لي واجعلني من العالمين لأن الله عز وجل يقول وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نضربها للناس وَنَا يَعْقِلُنَا إِلَّا الْعَالِ مو شرط تكون عالة أن تحفظ لكتب الستة وقرآن لا والله لأن تخشى الله في خلوتك فأنت والله عالم. اي وربي بنص كتاب الله عز وجل يقول الله إنما يخشى الله من عبادي العلماء قال الحسن البصري رحمه الله إنما العلم الخشي إذا علمك ما وصل لك أن تخشى الله ما هو علم هذا اسم حفظ تكون حاطب لكن عند الله فإذا مر عليك مثل ما ما حسنت بشيء قل يا رب مشكلة أحبة أن يمر على آياته ما لفهمهم عادي والله مشكلة ولقد يصدنا القرآن للذكر فهل نوم الذكر هي حجابة إذا لم يفهم آية يرجع للتفاسيل يا رب ما فهمت يا رب قل يا رب ما فهمت يعني يا أما أن أنت يا رب قلت قلنا تسجودك يا أخي الله سبحانه لا يحتاج تنميق كلام ولا تصحى قل يا رب أنت قلت وقولك الحق أفلا يشدقون القرآن أم على قلوبنا أقفالها أنا ما أدبرت ما أحسنت بشيء يا الله يا رب لا تميتني على هالحال ضرب الله مثلا رجلا في شوى فتنا ضرب الله مثلا عززا اسمع كل حرف والله ليس كل كلمة كل حرف فيها ضرب الله مثلا عبدا تخيل عبد مملوك يعني أصلا عبد مملوك الله يريدك تفهم ترى هذا العبد ما عليه شيء مملوك طيب شو بعدها لا يقدر تخيل قاعد تشوف واحد عبد مملوك وما يقدر ما يقدر على إيش على شيء يعني لو تقول عطني مويه ما يعطيك ما عنده شيء الله يقول ما يأخذ على شيء أنت داخل القرية وشفت المشفة قدامه ومن رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه ثرا وجهرا هل يستوون الحمد لله يحمد نفسه سبحانه إذن في أمر هنا الحمد لله بل أكثرهم الله لا يجعلنا وياك من الأكثر بل أكثرهم لا يعلمهم عجز يقول ما قدرتك كم خلاص إيش المسأل أنت دخلت في قرية ونظرتي مين لقيت لك عبدا مملوكا جالس متصفط ما يقدر على شيء وكل شوي ناظر مولاه وش بيقول له عشان يسويه ولا هو ما يقدر يقدم لك أي شيء والتفت في الجهة الأخرى لقيته واحد رزقه الله رزقا حسنا ملايين وشيكات فهو ينفق منه سرا وجهرا يقول لهذا تعال عطوه في بيته الحالة لا يحد يدري عطوه خمسة مليون سددوا بهديونه وابنوله بيت والثاني عطوه ويجيه فلان ويعطيه ملايين بتروح المن بتروح المن ها؟ يعني ما يسوون يقول الله إذا فهمت الحمد لله الله أكبر يقول الله إذا فهمت الفرق بين المحلوقين هذين فالحمد لله يمكن يدخل في قلبك شيء تقول هذول اثنين واحد أقدر من الثاني أنا ما نسيت هذا اللي ما يقدر ورحت للي يقدر يؤمره فكيف تترك الخلق اللي أنا أمرهم ولا والله ما يسوون شيء لك والله ما يوقع لك قرار في الأرض ترقية نقل توظيف تعيين حتى يأذن به الذي في السماء جل جلاله إذا ما أظن أقسم بالله ما تأخذها لو تطير لو تعرف الدنيا كلها ما يفتح الله للناس من الرحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا موصل له من بعده يقول الآن أنا أحس أني عزيز لأنني فهم أن من أعلى واحد من ملكة عربية السعودية ملك عبد الله ما اسمه عبد الله إذن هو لا يستطيع أن ينفذ شيء حتى يكتبه الله ومن دونه من باب أولا خلاص وضحت هذا الإيمان اللي خرى الجن يقولون فلا يخاف وباختصار أنا أعيد قصة موسى عليه السلام فكل ما جئت موضوع تجد منها بغيتك هذا القرآن يا جماعة قرآن كريم والكريم إذا أعطاك مادي لجاي لك الذبائع والمأكولات وشوي جايك العصير وشوي جايك الدخون يعطيك يعطيك أعظم مما تطلب واليوم سمعناها في قراءة سيخنا جزاه الله خير لما قرأ كل لو كان البحر مذاباً كل علماء الدنيا من عهد آدم عليه السلام لين آخر عالم يموت وقفوا على ساحل البحر وقطعنا لهم أشجار الدنيا كلها هذه محبرة كل حبر وهم يكتبون كل واحد مع مصحف ويمسك الآية كذا معناها كذا والآية كذا معناها كذا فتح اختفى البحر جف البحر ما نفدت كلمة بعد ربي معاني ما بعجت عليه ولو جئنا بمثله عبيت البحر ضرفان يا ما خلص المعاني عشان كده ابن الصلاح إمام المفسرين عليه رحمة الله يقول واعلم أن الله لو فتح عليه في آية واحدة ألف معنى ما كانت هذه كل المعاني التي يريدها الله لأن كلام الله صفته وصفة الله لا يذركها أحد أن تعرف من العليم على قدر عقلك لكن هو سبحانه لن تحيط بعلمه لن تحيط بعلمه طيب أحبة الفضلاء عرفنا الآن القرآن أن قد يغير حياتك تماما موسى عليه السلام هل جن الجماعة لما قالوا عجبا هم يعرفون عجب يعني يعرفون هم الجن أنك إذا أطعت واحد يعطيك خير صح صح ولا لا لكن ما تطيعهم يعطيك شيء يضايقك، صح لكن لما سمعوا القرآن وجدوا فيه أشياء كلها مختلفة عن توقعاته لكن القاسم المشترك أنها كلها خير ففهم الجن أنه ليس اللي أفهم هنا خير هو خير الطفل الآن على قدر عقله شوفهم في الطوارئ يصارخون خون والذي يطقبوه ليش لأنه يظن أن أبوه جايبين هنا انت قاعد يجربون فيني أبر وده صح الوالد يقول لما تقول يا أخي عليك يقول لك هو ما يعرف مصلحته أنا أعرف مصلحته صح صح هذلا مع العلم أن العلاج هذا أنتي يصير ضرره صح؟ يمكن تكون سبب فاتح بسبب مسجدة فما ظنكم برب العالمين سبحانه؟ إنه قد يوجه في أحيانًا الأشرار تراه أو خطأ لكن هو خير لك عشان كده الله عز وجل حتى يفصل القضية قال سبحانه وهذه قضايا إيمانية يا جماعة يثبتها القرآن يزيد الله سبحانه الإيمان في قلوبنا قال جل من قائل سبحان وَعَسَا أَن تَكْرَهُوا شيئا تَكْرَهَا تدفع دم قلبك ما يصير تدعي الله يا رب يا رب تقني من هذا يا رب يا رب اصرفني عنه أن تكره شيئا ايه وهو ما قل عادي ما هو شرء لما يضرك لا وهو خير لمن؟ لكم لو تعرفوا شو وراءه دفاع الدم قلبك حين تاكوا وعسى أن تحبوا شيئا ووشرا لكم شوفوا الخاتمة والله يعلم طيب وأنتم تعلمون شوي واحد المئة لا تعلمون لما جاء في علوم الدنيا الصناعة والتجارة والطب والهندسة قالوا ما أوتيتم من العلم إلا لا عندكم شوية لكن إني أعرف أن هذا خير ولا شر والله معلوماتك صفر في المئة صفر لا تعلمون انتهى لكننا نبقى لا. عشان إذا ما آمن في القرآن تقول لا إلا هو خير صح ولا لا؟ القرآن جاء عشان يحل القضية هذه كيف يحل القضية هذه موسى عليه السلام يأمر الله باختصار بس بتبت لك قضية الإيمان إذا زاد إيش يصير؟ ألقي ما في يمينك مع أنها كان يستفيد منها ولا يستفيد منها أكثر ما يستفيد المدخن عباد الله المسلمين أجمعين من سجارته قال ألقيها لو إنك تحب موسى تقول له ألقيها ها وتبو خلها معك ها تخلى معك مستفيد منها ألقيها شر ولا خير شر لموسى ولا خير شر صح بأن نظر العقلي شر فألقاها موسى المفروض تصير ايش أطاع الله ولا أصاه أطاع الله أم أصاه المفروض يعطيها الله هذية صح تنقلب ذهب ولا تصير فلوس صح فإذا هي حية تسعى يعني واحد يبقى هذا الجزاء؟ يا ربنا تركت البنك عشانك وأتورد في موضوع ثاني؟ إذن ما فهمت فقراء هو خير الله لن يخضر طيب وش صار؟ فلما أرأها تهتز كأنها جانعشت ولا مدبرد ولا معقب يعني كان الخوف في قلب موسى كبير ولا قليل؟ كبير أفهمها القضية فقط لن تعرج إلا على القضية الخوف كان كبير صح؟ لأن الإيمان كان أقل صح؟ صح ودلات قال الله خذها ولا تخذ شر الله خير بمنظورنا شر يقول يا رب يوم أني أحبها تقول تركها يوم أب... ما أبغاها خلاص صارت الآن أبغا فكة ما خلاص تقول خذها واضح يا جماعة أمور على خلاف ما تريد صح؟ فأخذها موسى فس... لدر لا لكن إيمان فزاد إيمان موسى صح ولا لا لما زاد إيمان موسى صار يقدر يتحمل أكثر من هالقضية لما جاء عند السحرة ألقوا حبالهم كم حية وحدة ولا أكثر كثير صح صح ولا لا يعني البلاء أشد ولا أقل من الأول أشد صح طيب الخوف أقل ولا أكثر أقل قال الله فأوجس في نفسه خيطة بس ما ولا ولا نحاش ولا هرب ليه؟ لأن الإيمان زاد عشان كذا الجن قالوا وآمنا زاد الإيمان فلا يخاف عشان كذا قال الله فمن تبع هدايا فلا خوف ما يخاف تبي تحاول تخوف وتقول بيبسلونك يقول وفي السماء لسفكم وما توعدوا مبعدهم إذا عندهم ها إذا عندهم يبسلونك القرآن علمت ما ما إيمان ما تدل أحد نعم أفعل الأسباب لكن والله ما أدل أحد لأن هالمسكين عبد مملوك ولا ورئيس عبد مملوك ورئيس عبد مملوك وزير عبد مملوك واللي فوق عبد مملوك والملك عبد مملوك وكلهم بيد واحد أنا أقدر تصل به أي ساعة وأنا اللي أحدد الموضوع أحيلا لما ترد الملك ما يوافق عليك إذا وافق عليك توجه في الموضوع كم الوقت يحدد لك الوقت والموضوع الكلامي صح الله سبحانه مالك البلوغ جل جلاله ان تحدد الوقت اللي تبغاه تكلم تدعو ويتحدد الموضوع وتحدد كل شيء سبحان الله كما ظنكم رب العالمين فموسى عليه السلام لما زاد إيمانه زاد البلاء لكن ما فارقه لأن الإيمان أعلى من بلاه صح ولا لا؟ طيب جت الثالثة أعظم منها وأكبر الحين اللي قدام أول شيء قدامه ثعبان صح؟ الثانية قدامه من ثعابين وسحرة صح؟ الثالثة قدامه فرعون بكبره مع كل الجنود ولما جوه كلهم إيش قال الله عز وجل؟ خاف ولا مدبرا أو جس في نفسه خيفة؟ لا قال كل إن معي ربي سيهدي سبحان الله لأنه زاد إيمانه فصارت المشاكل أكبر يعني لو حبيبي هنا مديون بمئة ألف وبكرة موعدة سدد يا يسجل طيب مئة ألف والشيخ الثاني مديون بألف وكلهم رصيدهم صفر طيب رصيدهم صفر وبوك الله ما وعدهم في المحكمة يسددون أو يسمون جيتنا في الليل من, من الأكثر بلاء أبو مئة ألف صح جيتنا في الليل وأعطيت المديون بمئة ألف أعطيته شيك بأربعة مليون واللي مديون بألف أعطيته مئة ريال بس. من اللي بينام أحسن ها؟ أبو ألف صح مضمعاً لأن اللي أعلم منه يلا هو بماله حل مشكلته كنفر هكذا الإيمان إذا زاد يزيدك الله فلا الناس يقولون بالله هذا كيف صادر لكن الله أصدر الله ما تحس بالألم نشوف عالم يتماع عنده صداع يفجر الإسعاف كله يا ناس خدروني ولا تبحوني سوى أي شيء والثاني تقول له عندك سرطان من أخطى الأنواع يقول الحمد لله هو الذي أتى أول قادر أن يزيل، وهنا في نعيم إلى أن أصل إلى رب العالمين. الحمد لله. غنوب تكفر، والله نسمع حياتنا. غنوب تكفر ودرجات كفر والحمد لله. ليه؟ كلهم بشق ولا أعضى. لأجل هذا أحبت ينظر كل ما زاد إيمانك تعالوا أحبتي ننظر لها القضية في الإيمان في كتاب الله مع الأحداث اللي تكون الآن اليوم في سوريا في الشام في إيران وفي كل مكان. اللي يبغى يمسك المصر في يمسك المصر. ويتابع معي ذكر الله في قصة قصة واحدة صفحة ذكر الله فيها التفاصيل الأحداث وكيف الله عز وجل يبتل الناس ليش ليش البلاءات هذه كلها ليش تماعة البلاءات قاعد تصير اليوم ليش طبعاً ان سألت عن سببها سببها واحد ظهر الفساد في البر والبحر كل المشاكل والتقتيل وال فساد اقتصادي واجتماعي كل سبب بما كسبت أيدي الناس ليش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا كان والله رحنا فيها من أول ليذيقهم بعض الذي عملوا فأسأل الله أن يغفر البعض الكل كل هالجرائم دي بعض ايه؟ طيب وش الحل؟ لعلهم يرجعون طيب ابتلنا الله سبحانه وتعالى عشان نرجع لإيمان البلاغات نقصير اليوم يا جماعة يقول واحد ليش يطون يطوز أمد البلاء ليش ما ينحل القضية وبس وخلاص على طول سأقول لك الآن ليش يحصل بإذن الله ما تطلع من هذا النصب اليوم إلا وأنت فاهم كل بلاغ نمو على الدنيا وإيش قضيته لا يهم التحدي المحللين في الأخبار يبقى بشر مخلوق يحلل عن قضية أرضية فخذ الذي خذ كلام الذي فصلها من فوق صلح صلح. الآن نحن أمة كثيرة صح، غثاء فغثاء السيل، الله نسلحه ونسلم. الأمة الكثيرة هذه لما حصل اللي حصل في الشام، كل الناس تحركت، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ كل الناس تحركت، واللي جاره بجاهد، واللي جاره بسوي صح؟ صح ولا لا؟ هذا الآن أليس هذا دليل على الإيمان؟ أليس هذا إثبات ل للإيمان؟ لو كان هذا إثبات إيمان الناس كان نصر الله المسلمين على طول لكن الله سيجعل البلاء حتى ما يبقى أحد في الخط الرمادي والقرآن ترى مفصل بقول لك كم آية الآن في خط يمين مؤمنين أسأل المولى أن يجعلني وإياكم وذرياتنا والدينا وأهلنا والمسلمين منهم وخط هناك على سارة والعياذ بالله طيب في خط في النص هنا الخط اللي في المصدر مادي. هذول يشوفون من انتصروا؟ من انتصر عشان نروح معهم. طيب؟ عشان الله سبحانه وتعالى الله لن رخذها قاعدة والله في القرآن في كل القرآن قاعدة مضطربة ثنم لن تتخلف. والله لن ينصر الله عز وجل ويحل القضية حسم حسم يعني ممكن يحسمها حسم عادي، لكن أن يحسمها حسم فاصل. ما يحسنها حسن طاعص وفي النصف واحد جالس واحد لازم يختار يروح مين يروح يصلي عشان كده الله سبحانه وتعالى لما ابتدى مني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحزاب قال ابجأكم <تصفيق> من فوق جاي والآن من فوق قذائف صواريخ ولا لا ومن أسفل منكم الغاب ومتفجرات وبناء إجاهكم من فوقكم ومن أسفل منكم صخر وإزاغة الأبصار مع صار يعرف إنسان هو بيتفجر من تحته ولا بتجيه قديم من فوق ما عاد يبي يروح في السطح ولا يقعد تحت القبو ما يدري وين يروح وإزاغة الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك هنالك ايه ما قال ابتلي المنافقون منافق ما يحتاج يبتلع البلاء كله هو من اول مرة يوم تققوا وكفار راح معهم سمعتوه يا جماعة ها؟ ما كشف الله قناع حزب اللهات اللي كانوا الناس يقول الله يتعلم خير ما وقف اليهود لهم هم الا والله ما دخل اليهود اللي هم. لكن جاءت الآن هذا البلاء عشان إيش؟ عشان تشيل القناع وحيو محوات وما كان الله ليطلعكم على الغيب ليميز الله القبيس من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب فالمنافق ما يحتاج من اللي يزلزل المؤمن أصلًا لأنه يؤمنهم هذا يعلمين فعشان الله سبحانه يزلزل اليعنيين إيش سوي باليعنيسار يقويهم قوة مادية الصيحه وجعلناكم أكثر نفير العالم كلهم معكم صح عشان المنافق هذا ما يروح للمؤمنين الا المؤمن الصالح لو واحد يؤمن أن الله عز وجل قال الله هنالك ابتلي المؤمنون ما قال المنافقون لمكذب ها قال وزلزل هزات وتقطير ودفن احياء وضرب تروح مين ناس وزل زل وزان زانا شديدة. لين طلعوا الناس على حيدهم. قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم رغبة حليب دولي مضروبين 24 وعشرين ساعة. هروح معهم ليش؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا إلا غرورة طلع. تصفيه تنظيف الصف. قال الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب نفس المشهد. لكن الإيمان مختلف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هو قال لنا في هذا الكتاب لتبلون في أموالكم وأنفسكم هو الذي قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا قالوا هذه الزلزال التي وعدنا الله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ويمكن لا وصدق إيه والله صدق وصدق الله ورسوله وإيش وما زادهم إلا إيماناً وتسليمًا. طيب أنهى الله القضية ولا منهى؟ أصلا ما خلق الله مقاتلين أرسل الله جنود لم تروها ونحافر في لكن متى؟ بعد ما تردد الصف نكمل إن شاء الله بعد الآن ترى الآية اللي هو إن شاء الله. الحمد لله منصول. والصلاة والسلام على رسوله. أما بعد كتب الفضيلة قلنا أن كتاب كتاب الله عز وجل قد بين أن الله سبحانه وتعالى لن يحسم القضية حسم فاصل فاصل حتى يميز الخبيث من الطيب. أَسْأَلُ الله يجعلنا يَجْعَلَهُ من الطيب هل هذا كلام في كل في كل القرآن؟ الله عز وجل قادر أن يخصف بفرعون. قبل لا يلحق المؤمنين، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب اللي كانوا مع موسى، هل كان موسى يشك أن واحد منهم مؤمن؟ ولا أنهم معه؟ كانوا مع مؤمنين، صح؟ طيب ليش الله ما أهلك فرعون الأول؟ لن يهلك الله فرعون حتى يبين للناس أجمعين أنتم في أي صف؟ فاضح يا جماعة؟ عشان كده صار فرعون يقترب، وباقي ناس في الصف الرمادي كانوا في الصف اللي يعلمين مع موسى عليه السلام صح وبدأ يقترب صح وفي زلزرة قاعدة تصير داخل قلوب الناس وفرعوا وموسى ما يشوفها عليه السلام وبدأ يقترب فلما ترى الجمعان الصف الرمادي تنظف تماما قالوا إِنَّا لَمُدْرَكُمْ وش خلّى من طاوعته أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا لغاية خلينا نغسل ملابسكم ونكنس بيؤتهم أحسن هذا كوربتنا كين وين راحوا؟ أي صف راحوا لسار قال موسى ثابت فهذاب تعلمين إني لا أملك إلا نفسي وأخي أخذها قاعدة وبشرى لأهل سوريا خاصة إذا أراد الله أن ينصرك وحده لم يجعل لأحد أخذها سبيل في نصتك أعيد إذا أراد الله أن ينصرك نصرة حقيقية يكون ابتلاءك أشد لكن يصف قلبك من الطمع البشر كلهم ولا تتعلق ولا سير تقول يا ربي أنت الله لا مجلس أمن مجلس خوف أصلا هو محقوق عشان يحمي إسرائيل نعبه لنفسنا ليش ولا غيره عشان كذا خلصوا هؤلاء إلى أن قالوا مالنا غيرك يا الله أعظم كلمة ووالله العظيم ما دام قالوا والله ليبتلينا الله الله وإياهم حتى يخرج اللي ما قالها صادق بره أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا ذم قلت أمنت والله زفت أن صادب باجع المولى تحسن الله يثبتنا أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمنا ولا يرتنون ولقد فتن الذين من قذلين فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين عشان كده سحرة فرعون لما قالوا آمنا مباشرة جاءهم البلاء لكن قالوا اقضي ما أنتقاض الإيمان يقول لأكفر كل لأكفر ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا والله خير وأبقى سبحانه إنا آمنا الإيمان اشتوه فلما قال موسى إن معي ربي سيهدين انتهت قضية وإيش؟ غرق في الرماد. طيب لما كان في قارون حتى لما كان مع قارون ما يخلي الله الصف الرماد موجود أبدا إذا أراد أن يحسم القضية. لما جاء ما قلنا يا جماعة أن الله يقوي اللي على يسار عشان يفتنش يفتن الناس الصادق يبقى واللي مبصادق يروح مع الدنيا صح ولا لا؟ فخرج على قومه في زينته. ثلاثين ألف خيل مدججة بالذهب ويصف الله المشهد كأنك ترى بالصوت والصورة عند ناس أجسامهم عظيم وإذا وصف الله العظيم شيء بأنه عظيم فأعلم أنه عظيم أجسامهم وقوتهم عظيمة جدا الله سماهم أولو القوة ومن اللي وصفهم القوي العزيز فأعلم أنهم أولو قوة لكن ما كانوا يمشون قدام الناس واقفين يمشون من حنين ليش شايلون مفاتيح الخزانات اللي فيها كنوز المفاتيح ما يقدر يشلونها قال الله وآتيناه من الكنوز وإذا قال الله آتيناه غير أعطيناه في الفرق إذا قال الله في القرآن أعطيناه اعلم أنه لن يأخذها منك إذا قال آتيناه بيأخذها إذن كذا قال إن أعطيناك الكفر خلص. لما ذكر الله جن قال عطاء غير مجدود ما يذكر خلص غير مقطوع. لكن لما قال قول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء. ما قال تأخذ الملك لأن الملك ينزع نزع لأن صاحبه يبقى, يبقى فيه فلازم تخلع خلع. ود الله أن تعلم. فقال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته وآتيناهم من الكنوز ما إن مفاتيحه مفاتيح الخزانات بتنوء بالعصبة قد القوة يعني ما يقدروا شيء مفاتيح طايحين قال الله في ذاك المشهد ناس في الرمادي وناس مين وناس سار فلما يقدر الله يخصف بقارون ما يقدر على طول يخصف بوتات قضية لا لازم يتنظف الصف فقوى الله الصف اليسار فطلع بكنوزه عشان يبتنش اللي ينصون الصف الله ينتبتناه إياكم يوم يدددين قال الذين في ناس في الرمادي قالوا قال الذين يميدون الحياة في الدنيا يألي تأمان هذا اللي لاجيه وين راحوا أطلع يسار أطلع أطلع الله يتبتناه فيوم راحوا إنه له حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم سبحان الله باقينا في الصبق الأبيض ما؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم غركم ثلاثين ألف فالذهب كل الدنيا دي عند الله جناح بعوضة فهو كم أخر من جناح البعوض قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن, لمن آمن عندك أنت الإيمان عندك أعظم من كنوزة كلها موضع صوتك في الجنة خير من الدنيا وافية الله يتعلم نهل الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصادق يوم تنظفت السلطة وشتاق؟ فأثورية فخسفنا به ومتاعه إذا لن, لن تقصر القضية حاسمة إلا كده تنظف الصف تقرأ معي؟ أقرأ معي وانا أقرأ حكمة الفضلاء هذا القرآن ما جاء ليكلم الحجر لا للناس وانا أقرأنا إياك حي غالي هذا اختبار لإيماننا عشان نشوف وين في أي في أي مرحلة نضجينا مع الناس ولا؟ وقمنا ومنا من كتب في المواقع وقال وتكلم صح ودلا قلنا أفتح باب الجهاد صح صح ودلا هل هذا الإثبات الإمام كي تنظف الصف؟ لا. اقرأ معي. أنا متوا إلى من بني إسرائيل من بعد موسى. الكلام عن من؟ عن بني إسرائيل. من المطلوب يستفيد من بني إسرائيل؟ لا. لمن؟ لي ولك في كل زمان ومكان. إثقالوا لنبيهم لهم اكتبون إبعث لنا ملكا اكتبون نقاتل في سبيل الله حتى حتى بين الله عشرين ألف مليون خط زين قلت يقول افتح باب الجهاد هذا هو قال صح الحين ب بيجين اللي في قلبك وقلبك هل أنا صدق ن نصلي ولا ما نصلي ثامحني لكن والله كشف فهناك سو كشف والله بتعرف إذا ركزت مع الآيات بتعرف أنت وين في أي مرحلة وهل أنت تصلح المصحف هل أنا أصلح المصحف من الآن؟ يعني القرآن قال الله عن سبيان لكل شيء لكل شيء إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملك النقاط في سبيلنا إشج لهم قال هل حسيتم؟ يقول خاف نفتح لكم باب الجهاد ونجيب لكم ملك نقول تفضلوا وبس يصير الدعوة كلها شعارات وعواطف صارت لما شاف موته والله سوي ما قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلون اش داوة قال وما نها نقاتل في سبيل الله في سبيل الله وقد شف المحرك لهم مشه وش مش المحرك لهم نصر الدين الله ولا شيء دنيا وقد أخرجنا من حران يا الله طلعوهم بيوتهم وطلعوا صح وابنائنا قصوا على ابنائهم قال الله فلما كتب عليهم القتال كيف كانوا كثير زينه تولى كم بقي منهم تنظيف صح تنظيف كم بقى؟ إلّا قليلاً منهم. شوفهم قد كذا، قد الطاولة دي. بقى منهم قليل هنا شوف. والله إذا قالك قليل قليل، أنا مو إحصائية البشر هذي ها؟ جاءهم الملك مع القليل. تكفى الحظ ذلك القليل هذول اللي بدوا من كثير. وين راحوا كثير؟ إيش سماه الله الكثير هذول اللي تولوا؟ يسمّاهم جماعة. قال تولوا إلا قليلا منهم ثم وصف هؤلاء الكثير اللي طاحوا في أول الصف وأول مراحل التنظيف سماهم اسم سماهم ها والله عليم بالظالمين مع أنه قالوا بسبيل الله وبسوي سماهم الله الله لا يجعلنا منهم هذا يشوف الأخضار والله لو يفتح الجهاد طيب طيب القناة الثانية التي يعني ترقص نفس القضية تماما نسى الوضوح هي قضية ايش احفظ المرحلة اسمها ثوران عواطف عواطف بس غير اقراك تغير عواطف الله لا يجعل ان يؤمن منهم يؤمن بالعب القيادر يشتر لهم وقال لهم نبيهم ان الله قد جعل لكم ايش يعني مطلوبكم اللي تبغونه خذوه وتفضلوا في سبيل الله إن الله قد بعث لكم طالوة منك اش جارة مفروض يقول ايش مفروض يقول يلا صح ولا لا قالوا انا يكون له الملك علينا طيب وش مستلثة ونحن أحق بالملك منك هي قضية ملك لقضية جهاد في سبيل الله شرطت التغيير ها؟ قالوا إحنا لنأخذ المنصب وين يأخذها هو بابا برد طيب وشمش كنت ولم يؤتى ساعة من المال أنتم بتقاتلون في سبيل الله ولا في المال ولا الملك حد وقتكم والله يا جماعة بداية الثورة يوم بدأت الـ الـ الـ الوفود تروحه وصارت ممثل رسمي للمجلس الوطني طلعوا عالم في التلفزيون إحنا اللي أصلاً نن... ما بعد صار شيء صح وظلاث؟ تختونهم يا جماعة ولا ما تكون؟ مناظرة بين اثنين وانتم ما سويت شيء إحنا اللي أصلاً سويت وهم كلهم اثنين هم ما سويت والله عزلوا واحد اللي يقاتلوا ينقل ونحن أحقه بالملك من هذه المرحلة الثانية طاح والعابة بالله ولم يؤت ساعة من المال بدأت إثباتات لعن قال إن الله استطاه عليكم يقول هذا الله مختاره أنتم متقادمون في سبيل الله الله مختار استطاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله اللي متقادمون في سبيله ملكه من يشاء والله واسع عليم طيب وإيش تثبت لكم عشان هذا اللي نص لكم من هذا اللي اختاره الله طاحوا ولا ما طاحوا القليل طاح منهم ناس طاحوا فأنت وين وأنا وين بجناس قليل قال الله عز وجل وقال لهم نبيهم إن آية ملكه بثبت لكم أن هذا من الله أنت أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة بنزل لكم ملائكة عشان وريكم دليل من هذا لي هذا هو الملك إن في ذلك لآية لكم إن كنتم عيسين إن كنتم عيسين مؤمنين يعني كل هذه هال... العواطف وهذه ما سماها مؤمنين أصلا واضح يا جماعة عواطف طاحوا ناس كثير مرحلة مناصب طاحوا ناس مرحلة إثبات يعني يلا تحرك إذا عندك شيء بسبيل الله تحرك أثبت لك ملائكة تشوفها قدامك، فطاح أناس ما آمنوا راحوا كم بقى من قليل، كثير راح منهم كثير بقى قليل، واحد بقى قليل، واحد بقى كم بقى واحد، فلما فصل يوم ما شق طالوت بالجنود مع ناس قليل، قال إن الله تشوف مرحلة ثانية، مو شكل امتحان عجيب هذا يحصل لي ولك كل يوم كل يوم امتحان علمك أن تصلح ولا ما تصلح إن الله مبتليكم يكون بنار وش هذا الابتلاء العجيب ابتلاء شرف ماء كنا نحتاج ماء يقول هذا نهر طيب هم قليل محلوب ما تتحافظ عليهم هذه لكل القادة واحد مؤمن أحسن من عشرين ألف يأخرع لك النصر يعني وجودك في الرمادي يأخرج مبتليكم بنهر شرب منه فليس من يرجع طيب هم قليل ما يخاف، ناس عرفت كيف النصر هو بس نظف الصد ومن لم يطعمه فإنه من إلا اللي مر عليه غرفة ما يخالف مثال حين إلا من يترض غرفة بيلي ليش هذه اختبار الشهوات الله يبي يثبت لك إذا أنت ما تقدر تترك شهوة تشتهيها من أجلي أجل كيف تقدم روحك من أجلي ترجع الحين واضح يا جماعة أكتر اللي الآن يقولون والله بير الله وجوه لكن تسألت ما صليت الفجر فيه ما صلى الفجر في جماعة. طيب كيف بالله بترابط في سبيل الله أربع ساعات أو خمس ساعات وانت ما نمت واضح يا جماعة كيف بالله يقومونك بالساعات أمتين وابتعها بالله نبغاك في مهمة أنت ما قمت صلي الفجر لله خمس دقائق وأنت آمن واضح يا جماعة اختبار الشهوات هل أنت فعلا تترك شهوة لأجلك الله طيب وش اللي صار عند هذا الاختبار فشار يتوم منهم إلا يا ذنب قليل فشربوا منه إلا قليلا منهم قال بعدها كلمة تهز الجبل كم بقى من قليل كم بقى أي دماعة مرة بسيط قال الله فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو كمل، والذين آمنوا سبحان الله يعني كل اللي الإطاحة من جبهم هم مؤمنين واضح يا جماعة يعني كل من سقط في اختبار الشهوات طالع بره رأي ساب لا إله إلا الله فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه فهو الآن سميهم مؤمنين واضح يا جماعة إيمان موسى الله أن يزمنه إياك إياك نازم نتعامل مع هذا الكتاب حتى ينشأ هالإيمان طيب يوم راحة وهالقليل اللي معه المؤمنين من منهم ثبت اللي اغترفوا الغرفة قالوا لا طاب قتلنا اليوم بجالوته وجنوده أرضى موسى كم بجاء قال الذين شف التنظيف حتى في آخر شيء في ناس هنا هم لظيفين هم لظيفين إيمان مهزوز قال فلما يا كثر من غربت يا جماعة ها والله غرفنا فتأخر النصر غرفنا واجد اللي غرفوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجلوته وجنوده اللي ما شربوا ولم يطعمه الله سماهم قال ها فإنه مني أي من هذا الملك معه قال الذين يظنون أنه مولاك الله لكن ما في ما في عدد ما في سلاح أو شيء قالوا إيش كم من شوف الإيمان كم من فئة قليل وصح أنها قليل لكن معنى رب القليل والكثير جل جلاله قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة إيش بقوتهم بسلاحهم نعم أعد لهم لكن والله لن تنص لن تنصير لك الحال بإذن الله شف عنده كلمة تكتب بماء الذهب ها والله شوف الإيمان والله مع يقولنا قليل لكن معنى اللي بيده السماوات والأرض خلا مسلمون كثير الله والله مع الصابرين شوف شوف سدر قوم التجاه تقطع الأسباب بالبشر إلا بالله ربنا أفرغ علينا صبرا لأنه مشاكل الناس يطيحون تولوا إلا قليل طاحا قال يا رب إلى آخر تنظيف في الصف آخر موحة تنظيف الصف قال قضية لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنوده قالوا هؤلاء الأفداد ربنا أفرغ علينا صبرا حينما تفرغ ما في هذا العناء الكوب إلى هذا معنات ما يبني شيء تفرغ كل ذلك ربنا إخواني بالشام ونحن هنا ربنا أفرق علينا صدر خلوة ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين في واحد من يومهم ينظفون بالصبت نظف رمادي روحي من يساء وهو دائما في الأول من جيش أمة دولة أمة بني إسرائيل كلهم طلع الله واحد استاهل كان جندي ما له ولا عليه لكن صدق مع رب العالمين الناس تطيعه ويكتب تطيعه يتقدم جندي عادي ما هو ملك اسمه داود عليه السلام ما كان نبي كان عادي كان عادي, كان عادي ولا عنده شيء جندي في الجيش فأبشر يا جندي بسلين الله إن صدقت مع الله فتقدم في المطاعح الناس يتقدم طاعح الناس يتقدم هذا تقدم إلى أصعب خطر وش يخاف أصعب خطر ها جالوت هو اللي عنده أراسا كلها ومع ذلك يروح عنده كلها ويتقدم حتى يرضي الله عز وجل فيقول لك الله أن الأمة هذه كلها تسقط تسقط تسقط تسقط حتى صفعت واحد أحلاهم كله وقتل داود جالوت أعطاه الله، أتاه الله الملك اللي طاحه قبله عشان الناس، صح؟ لا تستعجل، هو بيعطيك إياها بس بيعطيك إياها صح؟ واضح يا جماعة، مو بالإطاحة وقالوا نحن أحق بالملك من طاح تأخذ نفسك أنت؟ تأخذها برب العالمين ولا عمرك ما خدتها؟ واضح يا جماعة؟ أتاه الله الملك، والمدام ملك بس ملك ما عنده حكمة. فضيع ملكه قال الله مع الملك تحتاج حكمة أعطيتك حكمة مني ويحتاج مع الحكمة علم وعلمه مما يشاء فأخذ كل اللي طاحوا من أجله اللي قبله لكن أخذها صح ما دام ثبت إيش أقوى شيء أثبت شيء في الأرض بن اللي ثبت الأرض هو شو الجبال الله يقول يا جبال هناك واحد أثبت منك فإذا تكلمت أوبي معه والطير هو, هو أثبت من الجبال وشي يكسر الجبال الحديد وألنا له الحديد هو أثبت من الحديد أصلا هو أثبت من الحديد أصلا فيا من يريد الملك والحكمة إذا ما أخذها من الله لا تأخذها من غيره لكن خذها صح طيب كيف أحبة الفضل حصل كل هذا النصر السؤال مهم أنا وياك في أي مرحلة بس عواطف تننسى القضية والنام هذه ولا تبكرها في سجودك وفي دعواتك وفي صداخاتك وإذ كل ما من دعوة مال أي شيء أنك تتاجر مع الله عز وجل فحيب هي قضية تصفي ختاما هما رسالة أنا. رسالة وسأكرر هذه الرسالة أسأل الله عز وجل أن يوصلها لكل عالم وكل داعية وكل من حمل هم هذا الدين خصوصا العلماء أحباء الذين الله سبحانه وتعالى قحادنا إليهم فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون في وصها الفتن والزلازل والمحن اللي قاعدة تصير وناس تفتن كل يوم ويطلع لك مقولات وفتاوى تعجب منها تقول سبحان الله أقول لكل عالم نعم كل من ثنينا عندهم الركب نسر الله أن سددنا وإياهم للحق كل قضية أحبة الفضلة في الدين فيها حكم حلال أو حرام ما فيها حكمين مع بعض. يعني ما فيها أن الله يبغاها حلال يبغاها حرام مثل وقف واضح يا جماعة كل قضية فيها حكم حرام وحلال الله يريد حكم واحد فيها وظيفة العالم إيش؟ أن يجتهد ب أهلية الاجتهاب اللي عنده العلم اللي عنده صح يجتهد فيطلع لنا حكم حلال أو حرام صح إن جاب حلال والله يريد حلال فله أجر أجر إصابة وأجر اجتهاب طيب إن اجتهد وما أصاب قال حرام وهي حلال عند الله الله يعطيه الأجر أجر الاجتهاب إذا كان صادق لكن ما يعطيه الأجر الأجرين صح ولا لا طيب العالم ما عطاه الله دليل في القرآن هل يعرف أنه أصابه لا هذا القرآن تبياناً لكل شيء طب أنا كعامل أسمع هذا يقول حلال وهذا يقول حظا هل الله أعطاني في القرآن علامة أعرف أن فيها واحد أصاب ما نجل صدق واحد كذب إن هذا لها أجر لها الأجرين بس أنا أريد أن أعرف من أصدق هل في القرآن على هذا وأنا أوجه العامة وأوجه للماء خاص وللدعاء هذا الكلام وجهه الله عز وجل وقال الله سبحانه وتعالى لأعظم مخلوق وأدخى مخلوق وأعلم مخلوق وأخشى مخلوق لله عز وجل في علامة الحين بعلم فيها واضحة تعرف فيها فلان أصاب ولا ما أصاب موضوعنا لنقيم العلمة يا جماعة نحن أقل من هذا بكثير نحن نعالهم الربانيين ولا نصنف أحد نحن نقول هذه علامه الله جعلها في القرآن لهم ولنا قال الله عز وجل علامة واضحة قال الله جماعة تحسون باللي حس فيه هنا أنك توقف عند الشاشة ما تدري من الصح من الخطأ يجيك فتو ما تدري من الصح من الخطأ تحسون ولا ما نحس طيب كيف نعرف قال الله عز وجل وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ <تصفيق> كلام لمن لي النجاة عليه الصلاة والسلام وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ <تصفيق> فتنة يلن عليه الصلاة والسلام يفتنونك عن إيش؟ عن الذي أوحينا إليك نحن نريد حلال وفتنوك خلصت به حال ها؟ لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك لِتَفْتَرِيَ لَهُ <تصفيق> سبحان الله كلام كبير يا جماعة فتنة وافتراء ولما الكلام موجه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يقول العالم لا لا هذا الكلام مو لي عالم لا وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كانوا يفتنون عن الذي أوحينا إليك لتبتري علينا ضيفا. في العلم كيف يعرف العالم أن كُتِن وَأَفْتَرَ ها؟ شاكل الآية. وإذا لَتَتَخَذُوكَ خَلِيلًا. يقولون هذا البطل هذا العالم العصري مو بزيد المجانين المشتكي كل ما قلنا دعو حرام حرام ها هذا البطل ويعطونا صبحة كاملة في الجنة هذا البطل. يا أخي ما تتهمون أنك شوفوا طيب العالم الفلاني شوفوا طيب الشيخ الفلاني فإذا استدل واستشهد بحب بفتاوى أعداء الدين رؤوس الأداء للرالية والمنافقين فاعلم أنهم اتخذوك خليلا وإذا اتخذوك خليلا فاعلم أنك فتنت عن الذي أوحينا إليك وافتريت علينا غيره مستحيل مستحيل يطبلون لك ويستشهدون بكلامكم هذا البطل ويرضون عنك وأنت على الصراط المستقيم من الذي قال هذا الكلام الله عز وجل يصف رؤوس أهل الباطل وأهل الفساد يقول ويريد الذين يتبعون الشهوات أن إيش؟ أنت كده ماشي أن, إيش؟ أن تميلوا هذا ميلا خفيفة لا أن تميلوا ميلا عظيما إذن هو لن يطبل لك حتى تنين معه واضح؟ إذا كنت أنت على الصراط المستقيم لا فتكمل الآيات يقول الله عز وجل بعدها ولولا أن ثبتناك لا إله إلا الله اللهم ثبتناك رسالة أنه ما أحد يثبت أحد حتى النبي عليه السلام ما يقدر ثبت نفسه ما قال لولا أن ثبتت قال ثبتناك ومن أعظم أسباب التبات هذا القرآن ولا يثبت الله به إلا مؤمن فعلاقة القرآن بالتبات علاقة علاقة روح وجسد قال الله عز وجل قل نزله الذي قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليه ليتبت الذين من؟ آمن وهدى وبشرى سبحان الله طيب كم من الآيات وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عن الْهَذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ لتفتري, لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِنَا لَا اتَّفْتَرُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَمْ ثَبَّتْتَكَ لَا قَدْ كبير يا جماعة معناك أن الفتن بسيطة كدت يا رسول الله بأبي أنت وأمي عليه الصلاة والسلام وحاشا لقد كدت تركن إلي إيش شيئا قليلا يعني 99% لله وفيتها يعني خلنا نمشيها وحاشا عليه الصلاة والسلام قال لو أنك فعلت هذا ثمن هذا القليل إيش هو إذن 99 فتوى لله وفتوى فيها هوى عشان يرضون ايش ثمنها؟ اذا لأذقناك ضعف الحياة يقول هذا التفسير اي ضعف العذاب فوق الارض طيب نت يا رسول الله وحاشا عليه الصلاة والسلام مات تحت الارض وضعف الممات بيلحق العذاب على هالقليل بيلحك تحت الارض طيب يوم العرض ثم لا تجد لك علينا نصير يجي يوم القيامة ينحق العذاب باقي على هالشيء القليل اللهم أعلم على ما أنا على قول الحق ولا تأخذهم لون تلا ما قال بعدها الله واحد الآن عالم قرأ الآية قال والله ما دام اتخذوني قليلا لازم أراجع نفسي طيب كيف أعرف أنا عرفت أنهم إذا اتخذوني قليلا فقد فتنت وافتريت على الله غير حتى لو وقدت الأجل طيب كيف أعرف أني أصبت الحق اقرر الآية اللي بعدها ما الآية اللي بعدها؟ وَإِنْ كَادُوا لَيْا يَسْتَفِزُّونَكَ مَنْ أَرْضِ هذا ما يسمح هذا ذيما سووا مساعد شيثي يا شيخنا العلامة ما يسمحه طلعوا ليه؟ يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها فهنيئا لك يا شيخ أنهم يستفزوك من الأرض اخرجوا آل الوطن من قريتكم ليه؟ ما لقوا عليهم شيء قالوا إنهم ناسي الطهرون قيلان عمدان الطهرون يستحرون قال الله وإن كانوا يستفزونك من الأرض ليش ليخرجوك منها شوف البشار وإذا لا يلبثون والله يقول الله ما بحليهم بعد الكثير وإذا لا يلبثون خلافك وفي قراءة خلفك إلا قليلا طيب واحد يقول طيب هل ممكن في زمان من الأزمنة تنكسر القاعدة هذه قال سنة من قد أرسلنا قبلك من رسل ولا تجد لسنتنا تحويل كل اللي أرضوا أعداء الدين صاروا أخلاء لهم وفتنوا وعذبوا واللي ما أبدأوا استفزدوه من الأرض أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وأخرجوا إبراهيم عليه السلام وأخرجوا موسى وأبشركم كل اللي أخرجوهم رجعوا ملوك ما أخرج من مكة عليه الصلاة والسلام ورجع فاتح أفرج موسى ورجع وأفرج إبراهيم وصار أمة على الأرض كلها فهنيئا لمن استفزة وأفرج فلا تحزن هذا قران شماعي يثبت الذين آمنوا شيء قال بعدها الله عز وجل لكل عالم تريد أن تصيب الحق وأن يثبتك الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الفراء وقرآن الفجر ركز على الفجر إن قرآن الفجر أشد أنواع التبات أسأل الله إن عليها إن قرآن الفجر كان مشهودا وتبغى الديد تبات ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعتك ربك مقاما محمودا شوف الكلمة العظيمة شوف الهدية من الله وقل تبي تدخل يا عالم اجتماع تبي تدخل مجلس الشورى تبي تدخل أي مكان تبي يسوم معك مقابلة صحيفة قل ربي أدخلني مدخل صدق وَأَخْرِجْنِي مخرج صِدْكِ لأن عيانا تدخل مدخل صدْك ومات لغلبك إلا الله لكن تفتن في داخل الاجتماع وتقول كلمة غلط فأنت أقنض الله أنه يدخنك صح وطلعك صح واجعل لي من لدنك سلطانا مصيراً وماذا بعدها؟ وقل جاء الحق إذا أنت قلت هذه وسويت الخطوات عملية هذه والله إني معك الحق وأن كل الكلام اللي هناك باطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وين المنهج وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسار الرسالة الأخيرة تقيمة معنى مفر الرسالة الأخيرة دعوة لكل الناس أنا بعطيك ثلاث ثلاث مقاطع حجة لي ولك أو علينا. ثلاث مقاطع في الكتاب الآن الأول في صورة فاضل والثاني في الزمور والثالث الثالث في يونس احفظها واحفظها أولاك وإذا وجدت رافضي أو صوفي أية ملة في مدل القوم أية ملة وشوفوا سبحان الله في قاسم مشترك في المدل كلها أنهم كلهم يريدون تعليقك بغيرها واضح؟ يعني كلهم يريدون تعليق بشر واضح يا جماعة؟ هذه اشتركت فيها في كل المدل وكل النعم يعلقونك ببشر أو بمخلوق إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام الصحيح سنة وجمعه ما يعلق كله بالله. التقيت في دولة فتر برجل مهم في إيران وأنا والله ما أدري إنه مهم طلعت أنا وإبني مجاهد ليسبعت الفندق اللي كنا ساكنين فيه فأنا جالس على ربع المصطفى. عند ال... في الطاولة اللي عنده مسبح ما في المسبح اللي مجاهد ثم جاهد الرجل سبح وقام لعب مجاهد شوي ثم جاهد وقعدنا نتكلم مع الكلام الرجل يجادل وياخذ ويعطي وإذا جاءت من يجادل فاجعله يأتي بأعظم ما عنده أعظم ما عنده يجيب لأن الله عز وجل يقول في هذا الكتاب ولا يأتونك بمثل يجوب قد كذا لو كان كذا صار كذا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا مو بس حق حق حق مفصل يعني, يعني ما عاد ما عاد يقدر يقول بعد شيء فقلت له يوم علمت النراضضي قلت تعال أنا مستعد الآن وأنا أقوله الآن لكل علماء الشيعة علماء الصوفية أي أي عالم من النحل هذا أقول له والله الذي لا إله غيره وأشهد الله في بيت الله أنك إن أقنعتني والله لا أكون معك وأروح معك الآن من هذا الكلام من يقوله الله يقول كل كف في علماء ديوان رجمان في الدليل قل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل قل إن كان للرحمن ولد تعالى الله علوة كبيرة فأنا تعبد معك لا والله العظيم لأثبت في الكنيسة فأنا أول العابدين فسبحان رب السماوات والقرب رب العرش عما يصفه ما في لأن القرآن جاءت بحجج لكل الناس هي يتحاكي القرآن تعال والله العظيم ما تأكد دليل إلا وجاء القرآن وقصمه قسم من وين؟ مع الرقبة لا مع الدماغ ومكان مكان التحكم في جسم كل الدماغ الله عز وجل يقول بل نقضيق بالحق على الباب شوف التشبيه العظيم في الآية هذه ثلاثة أشياء قادث ومقذوف ومقذوفهم به ولا أنا قادث ومعي حجارة مقذوف بها قادثت الشيخ ثلاثة أشياء صح القادث منه ما قال الله بل تقذفون كان تجي في الكتف ولا في البطن ولا الضيعة لكن إذا تولى الله تلقذف انتهى إنهم يكيدون كيدا ما قالوا تكيدون كان قضاء الدين من زمان قالوا أكيد قال بل نقذف تلقذف منه الله المقذوف به ما هو الحق الدامة القاصمة دائما المقذوف به دائما المقذوف به أكبر ولا أصغر من المقذوف أصلا المقذوف يكون كبير والخذيفة المقذوف ديها فرصاصة صح؟ أو حساطة صح؟ لأن الله يتبتلك ناكوب الرأسه بل نقضيه بالحق على الباطل المقذوف به الحق الحين شوف الآن الدين لما يجي يروح الشيخ عبد عمان الصميط أسأل الله أن يرفع عنه المرضى المسلمين أمكانيات ما عنده بذنعين ريالات أما المنصرين جايين معهم متشويات ومعهم بلاوة لكن يأتي الحق صغير فيقسم الباطل كله فقال الله مدام هو القادر والمقذوف به القرآن بس آل نتكلم بالقرآن قال الله الله سبحانه سمى الجهاد مع الكفار بإسم لكن لما سمى الجهاد بالقرآن وصفه بشيء ما سما الله عز وجل الجهاد بأنه كبير إلا في وعي. قال وجاهدهم به. ما قام جهاده بس. قال لو تعرف وش وش وش وش, وش, وش سوي هالكتاب؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا مستحيل يغلب الكفار المسلمين وقرآنهم فهمني أبدا. عشان كذا تبغى تغلب نصف مسلم وآخره عن المصحف. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن سكروا حلقات تحفيظوا ويفرقون الإرهاب نعم. لأنه إذا فهم لن تأتي وتخذر أنت وتغير دي قال الله لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه في هي النتيجة لعلكم يغلبون، ماذا تدخل يغلبون في القرآن؟ ماذا تدخل يغلبون في معركة؟ فيه قراءة القرآن لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت أنك داخل قضية يا كسبان يا كسبان ما أنت بمنحاش ولا أنت بفارض صح ولا لا؟ لكننا خلقت ما تدري أنت وش فيه تبتروح وتقول مسكين، ما كن راح؟ ون راح؟ راح مكان عظيم لأن الله عزيزي يقول بل أحياء لا انتبه تقول بيت ولا تقوله انتبه قتل لا تقول ميت واحد مات في حاجة تقول مات مات في سهيل واحد قتل في سبيل الله انتبه تقول مات في الأحياء عند ربي يرزقون فرحي أفرح منهم ومنك ما هو الضغط اقرأوا بيت فإذا عرف العبد المؤمن القرآن قل هل تربصونا بنا إلا أنا داخل معك معركة أنا فائز فائز تربصونا بنا إلا إحدى الحسنين عشان كده قال الله عزله من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل الله أكبر ما قال يقتل أو يقتل ولا قال يغلب أو يغلب كلام دقيق أحكمت آياته قال فيقتل نعم ممكن يقتل لكن ما يغلب ما يقهر لكن الكافر ممكن يغلب هذا مات قاله تقطع لما مات عبد الله الحرام جابر عليه رضوان الله ما أبوه يصيح قال مالك يا جابر قال والدي يا رسول الله قال اعتدري ما فعل الله مشهد قدامه ومشهد ما يشوفون المؤمن يؤمن بالمشاهد الثانية مثل ما يؤمن بالشهادة قرآن يوريك مشاهد ثانية أحياء وين عند ربي مو عندك انت عند أهلك وانا عند أهلك هو عند رب طيب لما قال جابر قال أتدي ما فعل, ما فعل الله بأبيك؟ قال لا أدي يا صلى قال ما كلم الله عبدا كفاحا بلا ترجمان إلا أباك فقال له إني قد رضيت عنك فما يرضيك عني قال أرجعني يا ربي أقتل فيك مرأة فذوق الطعم لديك تلك شوية الآية هذه لما قال إذن وأخبرهم يا رب العالمين طيب اختصار الوقع القصة فقلت تعال فلن نقتصر موضوعنا وياك هذا الكتاب بين بيني وبينك. أبروح معك قم وأبروح معك لأي مكان والله الذي لا إله إلاه قلت له أنا الآن معك والله الذي لا إله غيره ولا يقسم بغير الله أني لا أذهب معك إلى قم وتبغى تأخذني الكربلاء أخذني معك تبغى لكن في الطاولة هذه أنا ما بروح معك حتى أعرف أني رايح صح تؤمن هذا الكتاب من الله قال كيف قلت إيجا إذن أبروح معك بس نقرأ أنا وياك بعض الآيات قلت لنفرض الحين وخذها قاعدة كلم أي تس رافبي قل له الآن أي كتب عندكم نسلم فرضا جدلا والله فيها قرافات لا يصدقها الحيوان أجلكم الله لكن نقول مصدقين كل اللي عندكم صح هذا قلت لقلت نفرض جدلا أن كل كلامكم صح طيب وش تبغان نسوي بعد هالكلام الصح تبغاني أدعو الحسين صح قالي قلت تريد أني أطلب حاجات من العلي طالب الله عن نعم قلت له هذا الأمر شرك ولم هو شرك قال لا ترجعنا الكلام محمد حمل اللوحة قلت له شف إنه معنون حاجة دايم قلت له نقطع صفحة الشيخ عبد الله هذا الحمد لله رحمه الله قطع ونمحوها من التاريخ عليه رحمه الله ابن تيمية نمحو صفحة على القرآن بنمحوا الصفحات ابن حنبل كلهم رحمه الله يمحون. وين وصل يا النبي عليه الصلاة ثم القرآن قلت تعال أنا وياك ما جيك بأي فتوى هل هو شرك أو لا من هذا الكتاب يقول الله عز وجل وحفظ الآية الأولى في سورة فاطر يولج الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم اللي سوى الأشياء كلها الله من هو؟ ربكم ايش مش له طيب له الملك واضح يا جماعة ركز خط عشرين ألف مليون خط له الملك والذين تدعون من دونه هذا الحسين قلت له من دونه قال وعلي الطاود الله عنهم عنهم قال نعم كلهم من دونه صح قال ما يملكون إيش؟ ما يملكون من قطمير قلت تصدق الله أنت؟ تاني أصدق الله قلت لو بتروح تتسلق من واحد قلت لك كم تبغى؟ قلت خمسة لاف وين رايح؟ بفروح أفض من فلان خمسة لاف قلت لك فلان والله ما معه ولا ريال. بتروح؟ بتروح؟ ما أنت برايح صح؟ ليش؟ لأنك بتتعب نفسك وبتتكلم وما في شيء صح ولا لا؟ متى بتروح له في حالة واحدة إذا كنت ما تصدقني صح؟ صح؟ التمرى نأكلها النوات نزرعها القطمير هذا ما نأكله ولا نزرعه تربي يقول الله شك اللي ما تبغاه أنت أصلا اللي ما تستفيد منه أصلا ما عنده القطمير إذا الآن ما جاب الفتوى خطاب عقلي قال الله ما ينكون من قطمير إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم صدق الله قاليه ت ما يسمعون دعاءكم ولو سمعوا يقول الله ولو سمعوا لو بعضهم بيقول لا يسمع قال ولو سمعوا إيش يعني في أحسن أحوالهم ما استجاب لكم ضيعت جهدي وقتي قلت لا ما والله ما بضيع جهدي وقتي على واحد ما يسمعني صح صح ولا لا إيش قال الله في التقوى من تهت لا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم بقيت الفتوى ويوم القيامة بعد هالخسائر ذي كلها ويوم القيامة يكفرون ايش بذنبكم بشر كيكم ثم قال بعدها ولا ينبئك مثل خبير قلت لا اذا القضية شرك لنا قال القضية شرك عشان كده في بسياق الآيات يقول الله وما يستوي الأعمى والبسيط ثم واحد ذلك تطلب مين أعمى ولا بسيط الأعمى ولا الظلمات ولا النور تدور مكان في ظلام ولا في نور قال ولا الظل حتى سيارتك تدور لها ظل يقول إذا عقلك يعرف فرق بين الأشياء هذه وما يستوي أحياء ولا الأموات هذا إذا كانوا مخلوقين كلهم هذا يقدر أكثر من هذا فكيف تساوي الحي الذي لا يموت ببشر ميت قال لي خلاص ما ندعوهم لكن يا شيخ احنا ايش؟ قال ما ندعوهم اجا بس يا شيخ هم شوفها يقول والله ما ادعوهم يقول لكنهم شوفها عند الله وهم ايش يقربون الى الله قلت انت صوت الزمر والذين اتخذوا من دونه أو ما نعبدهم لأن ما نعبده ما يخلق ولا يرضع ليش قاعد تسوي عند جبر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الله ما ينهي الآيات كذا لازم نهيه ببيان شاة وافي قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يقتلكون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فإذا اللي كان قال الكلام هذا كاذب كفار الأخ الفاضل يقول أن أحد الأخوة مسكر على بابه سامحنا أخي الغالي وأسأل الله أن يبتحك باب رحمته وأحبتي إنما بعكت بأتم مكان فاللي يبتحك على طوال السيارة يطلع من فقال خلال مدام كاذب كفار والله ما, ما يقربون لإذن الله دقت قضية الشفاعة يا, يا شيخ هم يشفعون لنا قل تقرأ وافتح لصورة يونس يقول الله عز وجل شف الكلمة الأولى والأخيرة قسم فلا يا جماعة صواعق من السماء قال ويعبدون كلمة يعبدون سمها عباد قال ويعبدون من دون الله دون دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإذا سألت ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ايش كان بعدها قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون قال والله لا أدعو ولا يقررون ولقوا والله يا شيخ احنا مغيبين عن هذا القرآن قالوا له ما يفهمه إلا إلا هذا آل البيت قلت إذن الجن من آل البيت أنهم فهمه والنصارى من آل البيت قالوا وإذا سمعوا ما أنزل الرسول قال والله يا شيخ على الجرح انتهت القضية عبد النجاهد يقول لي أسلم أسلم إن شاء الله أسأل الله أنه ويقبنا الجنة ومن أغلقنا عليه باب الكوارث أسأل الله يجعل يجعلها في فردوس أعلى ويفتح على قلبه يرزقها العفو عن من نستكى عليه اللهم يا ربي لضيق الوقت لن أستطيع أن أدعو فبلغنا من الخير أعظم مما نرجو أصرف عنا من الشر أعظم مما نخاف أصلي ورسلنا أصلي عذراً السيارة ضرق سدعين خمسين رقم اللوحة